لا اله الا الله وما اطاعنا بمنكرا ودنت جباروت الطغيان بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله خضعت لعظمته العقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب دلطون لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المصير أحبتي بالله ما الأرض بالنسبة للكون الله. إلا كحبة رمل في صحراء الربع الخالي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 فإني أدعوك إلى أن تطلع على شيء من علم الفلك ثم أخلو بنفسك بضع دقائق في ليل الصفاء أديم وغاب قمره ثم تأمل عالم النجوم واعلم أن ما تراه ما هو إلا جزء يسير من مئة مليار مجموعة قد عرفت وكثير منها لم يعرف كل منها في مساره يسير لا يختلط بغيره وأنت تتأمل انقل تذكيرك إلى ما بثه الله في السماوات من ملائكة لا يحصيهم إلا هو فما من موضع أربع أصابع إلا وملك طائم لله راشع أو ساجد يطوف منهم بالبيت المعمور في السماوات السابعة كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه إلى قيام الساعة أطف السماء وحق لها أن تأضخ ما جاء في الصحيح ثم تنقل نفسك اخرى وتجاوز تفكيرك إلى بطيره يسير قلبك بها إلى عرش الرحمن وقد علمك النقل سعته وعظمته ورفعته عندها تعلم ان السماوات وان بملائكتها ونجومها ومجراتها ومجموعاتها والارضين بجبالها وبحارها وما بينهما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 يتنزل الأمر في احياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال قوم وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعم وقضاء حاجات من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغذره ذمل وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد عابق وأمان خائف وإجارة مستجير وإغاثة منهوك وإعانة عاجز وانتظام من ظالم وكف عدوان من معتدل آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ مِنْ عَالمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَثْيَارُكُمْ مِنْ ثَقَلِهِ في ذلك لآياتٍ خو من يسمعون ومن آياته ومن آياته ومن آياته يريكم البص أ خوفاً وطماعاً وينزل من السماء ما وينزل من السماء ماء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 لا يتبرر لا يتبرم من إلحاح الملحين لا تنقص ذرة من خزائله لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين عندها حق القلب والجوارح أن تسجد مطرقة لهيبته عانية لعزته سجدة لا يرفع الرأس منها إلى يوم المزيد يلهج صاحبها مرددا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله ومن أن تقوم السماء والأرض بأمر دم إلى دعاكم دعوة من الأرض إذا لأتم إذا لأتم تخرجون ولهم في السماء يمان ام كل له قانت وهو الذي ابدا الخلق ثم يعيد وهو الذي ابدا الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه وله المثل الاعلى وله المثل الاعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيب قدمت لكم هذه المادة من إزاعة صوت الإيمان